Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Islamim. Zalik al-Kitaab la riba fih. Huda lil-Muttaqin. Al-Ladin yu'minun bil-Ghayb. Wiyuqimun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 Yukhadzigun Allah wa al-ladin amanu wa ma yukdzigun illa anfushum wa ma yashgurun fi qulubhim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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقننا فاتقننا رلة وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهاض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 Allah yang menegur Agama Allah dengan berbagai macam perintah dan menolak mereka yang mengingkari perintah Allah. Mereka yang mengingkari perintah Allah dan mengingkari perintah Allah. Mereka yang mengingkari perintah Tumma yumiatukum, tumma yuhiikum, tumma ilaih turjagul. Hwaaladhi khalqalakum ma fi al-ard jamia, tumma istawa ila al-samawat, tumma istawa ila al-samawat, fasuawahun sabagai semawat,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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئني بأسمائها أولئك إِن كُنت صادقين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 فَرَمَّا أَبَّهُ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, وأعلم ما تبدون وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعض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 فإما يأتينكم مني هدى فما تبيع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحظ بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وركعوا مع الراكعين Atemurun nafs bil birr, watasawn afusakum, waatum tatalun al kitab, afalatagilun. Wastainu bil sabr, wal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 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 ذلكم خير لكم دبائكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.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 وَادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ Faan-nzalna'alaal-ladin zlamur jizam min al-samaa' jizam min al-samaa' bima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 ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وكومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير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 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ, مسلمة لَا شِيَتَ فِيهَا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 Weylul Ladin yang ketubun Al Kitab baeidin, then mereka berkata, then mereka berkata, ini dari hadir Allah yang mereka beri tahu dengan sedikit, maka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 121. آمنوا وعملوا الصالحات believed أصحاب الجنة هم فيها خالدون. who are the descendants of the kingdom, they are in it. 122. And when we took the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 لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم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 وأتينا عيسى بن مريم البجنت وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ Fafriqan kethabet, wa fariqan taqutulun. Waqalul qulubuna gulf. Bal'anahum Allah bikkufirhim. Fafri lam ma yuminun. Walam ma jahahum kitab min ahlillahim. Suduk lima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 قل فلما تقتلون آمِينَ اللهِ مِنْ قَبْلٍ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْ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 Maka nadoo lillahi wa malaikatuhu warusuluh warusuluhu wa jibril wa mika'la fainnallah fainnallah adoo lilkafirin. Walladzan zalna ilaika ayatin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 وما هن بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضروهم ولا ينفعهم ولقد علمو لمن اشتراهما له في الآخرة من خلق ولا بئس ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 129-أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّاراً كفّاراً حسداً من علم أنفسهم حسداً من علم أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفواً واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 Ilk amaliyum, qulha tubuhanakum ilkum sadiqin. Bela man aslam wajahu llah, wahyu muhsin, falahu ajaruhu alda Rabbi, falahu ajaruhu alda Rabbi. Walla khawf علين, walla khawf علين, wallahum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 يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مما نعم ساجد الله أي يذكر فيها اسمه وسع في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائبين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 سُبْحَانَهُ مَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قَانِتُونَ بَدِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَأْبِيْتِ أَنْطَهِ رَأْبِيْتِ الْطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ السُّجُودِ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 124. ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير 125. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي يَا بَنِي يَأْنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن مُسْلِمُونَ Amkun tum shuhada? Iḍḥāẓra yaqūb al-mawt u Iḍqāl al-bālihi mā taʿabūdūn min bāgi. Qālu nāʿabūd ilāhak wa ilāhāba ik ibrahim ibrahim wa ismāʿīl wa isḥāq ilāhum waḥidah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 Kulu, Amana bilahi, wma unzil ilain, wma unzil ilain, wma unzil ilain Ibrahim, wma unzil ilain Ibrahim,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 126- وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 127- أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا 128- قل أأنتم أعلم أم الله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 لتكونوا شهداء أعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كوت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع رسول من من يقلب على عقلي وإكانت كثيرة إلا على الذين هدى الله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 126-ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 127-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ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 والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما يفأحي به الأرض بعد موتها.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 وإن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيباتنا واشكروا لله ان كنتم ايام تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل به لغير الله فمن يسطر غير ذاهب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 اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولا عذاب اليم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 ليس البروا توالوج هكم قبل المشرق والمغرب ولكن البروا من آمن بالله ولكن البروا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 129-فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 124-فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 125-ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 126-كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بذله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مصير جنفا أو إثم فاصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 129- كَانَ كان مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ سفر مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين 120- فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 Hun l'ibasul lahun wa antum l'ibasul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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثن لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثن وأتم تعلمون.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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلها فمن كان منكم مريضا أو به من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 17-ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 18-واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَا أَمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ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 ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمروا دخلوا في السلم كافة كافة و لا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فاذا سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينفرون إلا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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس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 121-Wazulzilu hattai yakul al-resul wal-lezine amanu ma'ahu metanassarullah ala inna nassarullah qariib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 Allah ัلله وحده الرحيم. Yasalun k'Alil Khamri wal Maesirikul Fihi Ma'ithmuu Kabiq. Qul Fihi Ma'ithmuu Kabiqu wa Manafilil Nas. Waithmuuhi Ma Akbar min Nafhihi Ma. Yasalun k'Ma'za كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى والإصلاح لهم خير وإن تُخالقهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجة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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظننا إن ظننا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان انكن تحنن ازواجهن اذا تراب اذا ترى ضو بينهم بالمعروف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 علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن ولكن لا توعده النصر، وإلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزم عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.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 ومتتعهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرستم وقد فرستم لهن فريضة فنصف ما فرستم 121-فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده, أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 122-وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 123-وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قلتيين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 Maka salat Al Utub al Junud. Dia berkata, "Inna Allah Mubtaliqum binahar. Fman yshirb minhu, fليس مني. Wman lamyatgamhu, fInna hu minni. Wman lamyatgamhu, fInna hu minni. Inna man yghtraf ghrfatan biyadhi, fshirb فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَقَدْ قَتَلْنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودَهُ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً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 قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأموت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآهُ ثُمَّ دْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَلُونَ يُوفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل في كل سُبلة مئة حبة والله يُضارف لمن يشاء والله واسع عليّ الَّذين يُوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون Maka mereka tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Maka mereka dan mereka tidak dibelanya. Mereka mendapat balasan dari Tuhan mereka. Tidak ada takut kepada mereka. Tidak ada yang menangis. Kata-kata itu Takut bilmani walada, khalidiyufuk malahu ri'aa anas, wa la yu'min bilallah, wa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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما الظالمين من أنصار إِذْ إن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَاهِ وإِذْ تُخْفُهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَانِ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 وجيه الله وما توفقوا من خير وفء إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في الأرض لا يستطيعون ضرب في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس احافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية سرا وعالانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا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 Jikalau tidak, maka mereka akan berperang dengan Allah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 إلى الله ثم تُوَفَّى كُلٌّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدِينٍ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَكْتُبُوا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 تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله،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 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 Rabbih, wal-Muaminun. Kullun amanilillahi wa